اميكا غير هتيقه فانه يجوز المشي عليها لانه بمنزله الخفين وهي ما تسمى بالجوارب فاهل السنه والجماعه اخذوا بهذه الرخصه ومنعت الروافق لم يعترفوا بهذه الرخصه وردوا أحاديث المشح عن الخفين التي أثبتها عشرات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ردوها بدون برهان بل اعتراض على نصوص الشرع بحجة أنها ما جاءت في القرآن و الذي يمسح على الخفين إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما فإذا كان مسافرا جاز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها. يعني توضع على طهارة كاملة ولبس الخفين. له أن يمسح وهو مسافر ثلاثة أيام. بلياليها ما لم يقع في جنابه او المراه تحيض لتغتسل او النفشه تطقر من دون نفاسها فاذا حصلت الجنابه من الرجل او المراه وقد لبس الخفين ولم يستكمل المده وحصلت جنابه من الرجل او المراه او انقطع حيض المراه او انقطع دم نفاسها وجب ان تخلع الكفين ويغتسل الرجل وتغتسل المراه ثم تستأنف المده من جديد بعد الاغتسال والتوضي يستأنفون المده من جديد والكيفية ان يتوضا يعني يتوضى كما امر في جميع الاعضاء كلها حتى يصل الى الرجلين فاذا وصل الى الرجلين متح لا يخلع الففين يضع كفه في الماء ثم يمر اليمين على اليمين من اطراف الاصابع الى ان يتجاوز الكعب واليتار مثلها على أعلى الحفر. وهذا هو الواجب مرة واحدة اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وإن كان مقيما غير مسافر فيوم وليلة لأن مشقته أسهل وأخف وهو يمسح يوم وليلة إلا إذا حصل عليه ما يوجب الغشل فإذا حصل عليه ما يوجب الغشل فإنه لا ينتظر المدة وإنما يخلع ويرتشل لأن الحدث أكبر وأما الحدث الأصغر فلا لا يخلع الخفين. نعم يحلو الجراميق التي تجاوز الكعبين بالطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وزلاثا للمسافر نعم هذا برضا يوم وليلة للمقيم وزلاثا للمسافر من الحدث إلى مدله من الحدث يعني هذا إشارة إلى بدء المسح من الحدث يبدأ من حدث بعد من حدث بعد الطهارة إذا تطهر ومسح لا تعتبر بداية المدة إلا من وقت الحدث ويتوضا ويمسح بدأت المدة وهذا على قول من يرى بأن مدة المش عندما تبدأ بعد الحدث ومنهم من يرى أن المش يبدأ من الوقت الذي لبش فيه القفلين. سواء مسافر او كان مقيما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام وليالي من والمقيم يوما غيرا هذا هو الدليل ثابت بروايات عشرات من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رود ذلك نعم ومدام زعد من قضاء المده او خلع قبلها بطل طهارته نعم اذا خلع يعني له ثلاثه ايام بلياليها ولكنه خلع الخفين قبل ان يستكمل المده بطل المسح فلا بد ان يتطهر من جديد ويستأنف المسح من جديد نعم, نعم لا يا ابو الجورة الجورة. الجورة ما يكون سميك. إذا غطى البشرة سكرها ما يرى ما يرى الجلب ولا الشعر ولا شيء يعتبر المسح عليه صحيح فعندنا في بعض الشراب سميك يعني يغطي أي. يغطي البشرة أو أه. وبعضه شفاف ترى منه البشرة هذا ما يصلح لكن الذي يغطي جائز أن يمسح عليه الإنسان هذا. لكن لا يمسح على لا يمسح على التي هي يمسح مس مباشرة عليه ثم يلبس القندره اللي هي دون البعض كندرة لا، كندرة ما تدخل فيهم. كلما يكون على كندرة شراب زوجة. يا يخلع الكندرة يمسح على الشراب. المسح على الشراب نعم ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم المسح مقيم. نعم من مسحه مقيم ثم سافر فصمت مصمت مقيم لأن نيته عند المسح أن يكون مقيماً ليس له إلا يوم وليلة مم. ومن نتحره المسافر ثم أقام ففقموا فقموا المقيم كذلك مم. الجيش عندهم شراب وعندهم جزمة حتى هنا الجيش الجيش مم. عندهم جزمة حتى مصفى السابق مغطي على الشراب يمسى عليها يجزي يجزي لأنها سافرة للمخروض سافرة للمخروض نحن الجزمة إذا كانت تحت الكعب لا يمسي حاليا إذا كان فوق الكعب سمه خف سمه خف نعم يمسي على الخف ما ينفع المس إذا كان يريد هذا فيعتبر الشراب هو الخف يعتبر الشراب هو الخف ان يقول إذا, على الكفر شو شو ما يمفعل. ما يمفعل إذا مسح على الخف ثم يان ادخلت الخف لا ينسى لا ينسى هذا ان إذا اذا نوى المسح على الخف وخلع الخف ايه في ال لا بدل المسى بدل المسى بدن يتوقع لكن إذا إذا, إذا مسح على الشراب ونبش الخف وخلعه لا يضر لان النية المسح على الشراب الذي هو قائم مكان الصوت ويسمى جورب <تصفيق> طيب. طيب. طيب. طيب. طيب على الشراب ليجوز؟ من على على الشراب ثم عليه نعم نعم. يجوز؟ نوى المسح على المباشر للجن لرجله. للمشاصر للمفروض ومتح عليه لا يضر ان صلى وال معه وان خلعه لا يضر <تصفيق> لا هذا لا يصح لانه لا بد أن يكون بعد اكتمال الطهاره ليس كالنعلين عليه علي الإنسان يوصل وسليمنا يخلعها ويغسل اليمنى ثم يلبسها النعل ثم يغسل اليسرى ويلبسها النعل ولكن الخف بخلاف ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرتين فذكر السنتين اني ادخلتهما أي رجلي طاهرتين في الخفين يا شيخ الآن الذهاب للعمل بعضهم يلبس شرب من عريض هذه السنيكه ويلا كده اعمل الى وفي العدل ما يجلس من يوم مست... لا على طهارة أيوة. إذا لبس على طهاره كامله له أن يمسح إذا فتحها بطل المسح انتهت وانتهت المده لابد من إزالة النجاسة أولا لا يدخل المسجد حتى يتحدد يتفدد الخفين وصاحب النعلين الذي يريد أن يدخل بهما المسجد يتفدد النعلين إن وجد أدم فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تهورها التراب يمسحها في التراب حتى يذهب الأدم ولا يشترط أسلها بالماء، ولا من باب التيسير على الأمة، لكن يبالغ في المش حتى لا يرأتها، ويصلي في الخف ما في شيء. نعم. ويجوز المسح على العمامه إذا كان ذات لؤلؤ ساطرة لجميع الرأس. العمامه طبعا التي توضع على الرأس لا حالات. عمامة تكون ثابتة يشق نجعها وعمامة تكون نصحة في هذه لا يشق النجع نعم فمثل هذه لا يمسح عليها والعمامة الثابته على الرأس وكما كان يصنع العرب تكون محنكة من تحت الحنك مدوره ولها ذؤابه يشق نجعها فلووجود المشقة جاد المسح على الامامه لهذا جاء في النصوص أن لمسح الرأس ثلاث حالات الحالة الأصلية الأساسية أن يمسح عليه مباشرة بكلتا يديه من أوله إلى آخره ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه والحالة الثانية أن يكون صاحب إمامة فله أن يمسح على الإمامة ولا يخلعها والحالة الثالثة أن يمسح على الناصية مقدم الرأس ويتمّل على الإمامة وكل الثلاث هذه جائزة في أماكننا والفرق بين المشعر الخصين والمشعر الإمامة أن المشعر الإمامة ليس له وقت معين محدد ثم ينتهي خصين للمسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم وليله صاحب الإمامة ما دام هو بحاجة إليها أن تكون ثابتة على الرأس لا ينزعها ولو طالت المدة أسبوع أو أكثر أو أكثر له أن يمسح دائماً لان المشذب هذه التي يشق النجاحا يمسح عليها اذا دم من شرف صحة الصلاة الطهارة في الثوب والبدن والبقعة، فإذا صلى في نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في مصلاه وجب عليه أن يزيل النجاسة وأن يعيد الصلاة. هذا اذا إذا علم. إذا علم أنه دخل وهو قد علم النجاسة أما إذا دخل وهو لا يعلم النجاسة وما رآه إلا بعد أن انتهى من صلاته فلا حرج لا يعيد الصلاة وإن عرف أثناء الصلاة بأن في الثوب نجاسة في العمامه خلعها إذا كان في العمامة يعني دم أو شيء فإنه يخلع ولكن يعيد الصلاة لأنه إذا خلع الإمام بطر المسجر فلا بد من إعادة الوضوء وإعادة الصلاة وإن كان يصير أشياء ولو كان هذا الدم يصير لا إذا كان دم يصير لا يضر حتى الدم الكثير عند كثير من أهل العلم لا يضر على شاء الله شك أشياء الله أشياء من هذا هي تفصيل الاجتهاد اذا كنت في ثلاث وفي مكان لا تجد من يخبرك بالحقيقة واجتهدت وصليت لا حرج عليك وإن تبين لك بعد ذلك أنك صليت لغير قبلة اما إذا كنت في مكان يمكن أن تتأذي لمكان ما في أحد إلا ما في ما عليك ابدا إذا اتهدت وصليت لا تعيد الصلاة ولو تبين لك أنك صليت إلى غير قبلة كما حصل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأضرهم عليه لكن المشكلة اليوم الواقعة في المدن في نجلاء الفنادق والشباب وهذا قد جربناه ياتي النادل ولا يعلم جهه القبله قد يكون ما فيه اشارات ولا شيء فيقول اجتهد واصلي اجتهاد هذا غير صحيح لان في البلد من يمكن ان يقول له القبله هنا وفي الفندق نفسه يوجد أيضا لا يسال يسال يتأل مسؤول حذك يعني في اتجاه القبلة تماما وهذه المشكلة يعني ينزل انسان ولا يسأل يفكر وتوجه إلى أيديها فعند السفر هو إلى غير ال أو يذهب هو إلى غير القبلة سيكون خطأ سيكون هو إلى خطأا سيكون خطأا المشكلة لازم من السؤال حتى يتبين الإنسان نعم هو من شرطه أن يكون شاكرا فهذا الخرق لا يخلو إما أن يكون يسير أو اما أما إذا كان المخرج لا يثبت بنفسه ما يصلح المسح عليه لا بد أن يكون شاكرا للمطلوب والخرج اليسير لا يضر نعم. يقول ويجوز المسح على الإمامة إذا كان الد... إذا كان إذا كان أبوت الزهرة لجميل أباع إلا ما جرت العادة بكشفه ومن الشخص المسح على جميع ذلك أي أي يلبس على طهارة كامل. في الخفين والجوربين والإمامة أن يلبس على طهارة كاملة. ويجوز المس على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موجا حاجة إلى أن يحلها. الجبيرة معروفة. الجبيرة على الكفر في مواضع الوضوء إما الرجل إما اليدين إما تكون جبيرة يغطى بها على الجرح. الجبسة جس. الجبسة. منه. الجبيرة هي صح المسح عليها. يصح المسح عليها بهذا الشرط الا يتجاوز الرباط موضع الحاجه فاذا تجاوز موضع الحاجه فيمسح ويتيمم والاحوط ايضا في المسح على الجبيرة ان يجمع بين البس والتيمم يمسح ويتيمم وهذا احوط نعم الجبيرة على طهارة وإن وضعها على غير طهارة مساحة يمم ولا يضر. الحكم واحد يعني للمرأة أن تلبس الخفتين وتمسح والجوربين ولها أيضا أن تثبت خمارها على رأسها فيكون ثابتا في منزلة العمامه للرجل وتمسح كما يمسح الرجل كل هذا حكم واحد. الماء المش على موضعها يضرب كفال أثارها. إنه ثم يمسح بها وجهك همس كامل مره واحده ثم يمسح ظاهر اليمين وظاهر الشمال وكفين مره واحده بعد الوضع نعم بعد ان يغف يتوضا ويجف او ينشئ الا ان لا تمسها الامامه اذا كان لها ثمار كادت كما كما ان امامه الرجل ثابته فلها صلى المسجد له المسع القول الصحيح لكن اذا كان يعني ليست ثابته كثبوت الامامه ويشك نزعها اذا كان لا يشك نزع الحمار، فهي بمنزله هذه الغثره هذه لا يمسح عليها لانها لا يشك نزعها نزعها سهل واعادتها سهله نعم نبدأ جميعا ذلك من إذا في في على خير الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال في سنة مرحب في ذات القراءة في الفجر حدثنا إبراهيم موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيلة عن أفضر مولى عمي عن ابن فريس عن عمد بن فريس قالت أني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداه فلا أقسم بالكنة لجوار كنة والحديث الصفير <تصفيق> ده ده نظر القراءة في الفجر باب من ترك القراءة في صلاته لساتح الكتاب حدثنا عبو الوليد الطالسي حدثنا همام عن قسادة عن أبي نضره عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفشحة الكتاب وما فيصفر والحديث إسناده صحيح القراءة الفجر في صلاة الفجر الأصل فيها التطويل الأصل فيها تطويل القراءة لأنها أولى هي ركعتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها القراءة وكان يقرأ بالمؤمنون ويوم الجمعة بألف لامين تسجيل تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر ويقرأ فيها بسورة قاف ويقرأ فيها من طوال المفصل ومن اوساطه وقرأ فيها بالتكوير إذا الشمس كورت وقرأ فيها بإذا زلزلت الأرض زلزالها قرقعتين، أعادها قرأها في الأولى وأعادها في الثانية، والمقصود أنه بما تيسر للإنسان جاز ذلك وصح، فأصل التطويل ولكن بحسب الطاقة. ولكن الله عز وجل هو ان قرآن الفجر هو ان كان الفجر هو ان الفجر هو ان الفجر هو ان الفجر هو ان الفجر هو ان الفجر هو ان الفجر الفجر في الفجر الفجر طب بخير لا يقول إن أصلنا هل يبدأ من اولها من اولها من لا لا من أولها يبدأ من أولها سنه <تصفيق> ليست واجبه ما في قراءه سوره معينه واجبه الا الفاتحه أكله. أكله وهذا الباب انتهى بن موسى عيسى. بن البصري حدثنا ابو عثمان النهدي قال حدثني ابو مغره قال, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اجتناه في المدينة. لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب صحيح. اسمه صحيح صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال عليه الصلاة والسلام صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة غير تامن فهي ركن قراءة فاتحة الكتاب ركن في كل ركعة من الركعات وهذا بإجماع إلا ما كان في الجهرية وكان المصلي مأموما قالوا إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب واجتمع إلى الإمام وهو يقرأ وأمن عليها إذا لم يقرأ بها في الجهرية لا حرك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة أي في الجهرية وهذا وإن كان ثابت إلا أن الأمر بقراءة الفاتحة لكل من الإمام والمأموم والمنفرد أقوى وأولى بالاخذ به لحديث لعلكم تدرؤون خلف إمامكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أناجع القرآن لعلكم تدرؤون خلف إمامكم قالوا لا لنقرأ خلف إمامنا قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ففهم من هذا أنه لا يكتفى لقراءة الإمام للمأموم على القول الراجح، لكن من كان من أهل الاجتهاد وقال بالاكتفاء لا يلام، لأن معه نص، بس النص الذي يعارضه أقوى منه، وفي الصحيحين، والمراد بقراءة الفاتحة قراءة صحيحة، لا مجرد قراءة. فالذي يقرأ ويلحن فيها لحن يخل بالمعنى ما ترى ما ترى ولو صلى طيلة حياته وهو يلحن في الفاتحه يخل في القراءة بالمعنى ما فل واللحن فيها كثير لا سيما في صفوف النساء وكبار السن والذين ما جلسوا يتعلمون وما شأن حالهم إلا التقليد مقلدون فذلك تجد عن الاخطاء شائعة ومنها الحمد لله رب العالمين بكسر اللام من قرأ ما قرأ من قرأ بكسر اللام ما قرأ الفاتحه لان العالمين جمع عالم والعالمين جمع عالم كل ما سوى الله ففرق بين المعنى المعنيين واكد بعضهم يقرأ اياك نعبد نعبد بفتح الباء وهذا غلط فاحش ليس له معنى حركة واحدة تغير المعنى تغير معنى الكلمة في اللغة العربية فنعبد ليس له معنى صحيح ابدا لكن ضم الباء تصل إلى القراءة الصحيحة وإلى المعنى الصحيح إياك نعبد أي نتوجه بعبادتنا إليك وهكذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعضهم يتصرف في هذه الآية تصرف خاطئ يقرأها قراءة ليست من القرآن من المغضوب عليهم يأتي بدل غير من من المغضوب عليهم والضالين فهذا خطأ فاحش فالمقصود لا يمكن أن يحسن الفاتحه إلا إنسان يقرأها على معلم وعلى معلم ماهر بالقراءه لا على معلم ترى ترى كذا رسمية أو بدون تفهم للحركات والمعاني والمد وغير المد لا يابد من قراءتها على معلم حاذق قد أحسن قراءتها ويستحسن للمسلم والمسلمة أن يبذلوا أيضا جهودهم في تصحيح القراءة وفهم المعنى ما معنى الحمد لله وما معنى الرب وما معنى العالمين وما معنى الدين وما معنى النستعين والصراط والمنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين يسأل عن هذه المفردات كلها فيفهم المعنى وهو ممكن أن يعقلها في جلسة في جلسة لكن الذي لا يجلس لها وتجد إذا قيل له قال الله غفور رحيم وأنا أمي وما شكل ذلك وهذه أعذار واهية أعذار لا يصح من المسلم الذي أكرمه الله بالإسلام والمرأة المسلمة أن يكون هذا هو العذر وهي السوره الوحيدة التي أوجب الله قراءتها وما عداها من القرآن إذا حصل فيه قصور ما عرف يقرأ الإنسان طيب لا يؤخذ إذا كان له عذر أما إذا كان يشتغل بدنيا وأعرض عن كتاب ربه فهذا مؤخذ ولا شك هذا إعراض طيب فضل بالأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم أولا هي آية من القرآن من سورة النمل آية من سورة النمل بدون خلاف بعض آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأما في غير سورة النمل فللعلماء فيها ثلاثة اقوال منهم من يقول هي آية من كل سورة ومن العلماء من يقول هي آية من الفاتحة آيات الأولى منها فبسم الله الرحمن الرحيم ومن العلماء من يقول هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السورتين وأوردوا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انتهاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم فعرف ان هو في بداية سورة وهذا هو القول الراجح لأنه معلوم بالدليل لكن من, ال... من ال... الخروج من الخلاف أن الإنسان لا يطرقها لا في سرية ولا في جهرية فيسمي سرا او جهرا أما في السرية فسرا وأما في الجهرية فيجوز له سرا وجهرا والإسرار أكثر أكثر لورود الأحاديث الكثيرة فيه نعم يقول عندنا بالشركة التي أعمل فيها مصليات كثيرة فهل إذا دخلت هكذا المصلى أصلي تحية المسجد أم لا تحية المسجد خاصة بالمساجد التي أعدت للصلاة فيها الفرائض كلها. أما المصليات التي صلى فيها في الدوائر الحكومية هذه ليست مسجدا مصلَّى لا يلزمك تحية المسجد. وإن كان هذا المسجد شيء، وإن هذا المسجد، لا إذا كان على هيئة المسجد وبني مسجد، لا لغير ذلك فهو مسجد، فأد في تحية المسجد. أما مصلى كصالة مثلا أو غرفة للعمل واستخدواهم مصلى فهذا ليس يسمى مسجد لا تلجم فيه تحية. يقول هل يصلي صيحة المسجد في غرفة مجاورة للمسجد لأن المسجد تعمل له صيانه إذا كان داخل المسجد الغرفة تابعة للمسجد داخل تحت داخل في صور المسجد فهي من المسجد يصلي فيها صيحة في المسجد أما إذا كانت الغرفة خارج عن المسجد سكنا او لتحفظ القرآن او نحو ذلك. فليس أتمنى المسجد لا يلزم إذا دخلها تحيه المسجد يقضين عليه دين ثلاثمائة ألف وله مبلغ حشر علاف ريال عند ريال فلذي استلم المبلغ الذي له يجكيه ملا نعم يجكيه ولا أثر للدين الذي عليه لا أثر له في إلغاء الزكاة بل لكن يجكيه بشرط إذا حال عليه الحول إذا حال عليه الحول يجكي في الالف 25 ريال إذا كان إذا كان بعملتنا الشعودية إذا إذا أعطى أهل الديون قبل أن يحول الحول لا, لا شيء يعني قبل أن يحول الحول لكن بعد أن يحول الحول لا بد أن يجكي يقول ما حكم الرقص للنساء في الأعراس ما رقص النساء في الأعراف الرقص اللي فيه تشبه بالله أهل الأهواء لا يصح من المرأة المسلمة القانكة لكن إن حفل من الفتيات شيء يسير من الحركة أو التغني بالأغاني السليمة من الخناء فلا حرج ولكن في وقت قصير كل هذا من أجل الإعلام لا من أجل الضرب والهوى من أجل إعلان النكاح حصل في أهل النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يتولين جفاف المرأة المتزوجة إلى بيت زوجها ويقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم كلام نظيف فألا حرج من هذا أما ما يفعله الناس اليوم من الرجل اللي يعني يستفزهم الشيطان حتى يقضون أوقاتا طائلة فهذا ليس من السنة في, في شيء هذا من الهوى ومن إعطاء النفس رغبتها يقول ما فكم من الكذير فديث الرجل الذي عندما أرادوا أن يقتلوه قال دعوني وصلي ركافين هو في صحيح مسلم يستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز بذع الحسنة هذا أولا ثابت ثابت وهو من شملة الشلف ليس بذع لا يستدل به على أن يبتدع الإنسان بذع في الدين ثم لأنه أذره النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأذره فليس بدعة حسن لو كان بدعة لنهى عنه الرسول لما بلغه وهي ما فعله خبيب لما أخرجوه أهل مكة قال دعوني أصلي ركعتين وتجوز في ما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة سنة مثل هذا نعم يقول يقول السلف رحمهم الله كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهل معنى هذا أن ناخذ الخير منه ونترك الشر إذا كان متجعا فهل نأخذ منه ما علمت إذا كان منه, الشر, ونترك منه ونترك الشر هذا في موضوع الخلاف كل من قوله ويرد. في موضوع الخلاف الذي يجري بين العلماء أهل الكتاب والسنة هذا حافظ يؤخذ الحق مع من كان منهم ويترك يرد ما كان خطا فإذا كان من أهل الاجتهاد والنظر يعتذر له ولا يستدل بهذا الأثر عن السلف على عدم مؤاخذه أهل البدع وأخذ ما عندهم وإعذارهم في بدعهم في لا أهل البدع لا يؤخذ منهم شيء أهل البدع لا, لا تقرأ كتبهم ولا تسمع مقالاتهم ولكن ينصحون ويعلمون ويرد عليهم نصرة للحق وردا للباطل والبدع والبدع باطل نعم نقول ان ابن عباس يقول لنا صلوته في صلاه الفجر مدعه الا ان زنجيره بالمسيلمين الانفله غير الصعود فلا تصل الامام علما في سداد في غير الجمعه ومن كتم بقاله في فجر تاسع الامام محمد ونقول بعد ذكر سلطان الملك من طجون ثلاثه ويمتد بها صفحه في تاريخ وينتظر صحيح متى يكون ذلك؟ هل بعد الانتهاء من دعاء الويتر قبل الفراغ من الصلاة؟ ما نقول ونقول بعد يقول بعد وتر سبحان المري في كنوز ثلاثة ويندب بها فوضه في الثالثة يكون ذلك؟ بعد من دعاء الويتر قبل الفراغ من من في يوم يجب علينا نقول من أولا قضية الغنوص في الفجر هذا العلماء فيه خلاف منهم من يرى بأنه سنة ومنهم من يرى بأنه بدعة ومنهم من يرى بأنه يعني في النوازل لا يصح إلا في النوازل مع بقية الفرائض. فالذين يرون بأنه بدعه قالوا ما شفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم في الفجر والذين يرون أنه سنه الشافعي ومن معهم يستدلون بحديث انس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمت حتى فارد الدنيا فالمسألة مسألة خلافية والخروج من الخلاف فرق القنود في الفجر إلا في النوازل التي تنزل بالمسلمين فإنهم يقومون في جميع الفرائض ويكون القنود في آخر ركعة بعد الرفع من الركوع بعد الرفع من الركوع، أما القنود في الوتر فهو سنة يعني يقوم في الوتر و. يكتصد في الدعاء هذا يطيل لإطالة التي تشب إذا كان يصلي لطوب كرمضان مثلا وأما اللفظة متى يقولها هذه نبحثها إن شاء الله يقول ما تكون من يقول استوى الله على العرش بدون مماسة ويقول بتسلسل الأحداث لا أول لها وينقل أنه قول شيخ الإسلام من بن عبد السلام لا حاجة إلى ذكر المماثة يقول استوى على الأرش استوى أن يليق بعظمته وجلاله ولا يذكر المماثة ولا غيره قل استوى على الأرش حقيقة استوى أن يليق بعظمه الله وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل بخلاف من يفسر الاستيوى بالاستيلاء وهم المعبتلة والمؤولة نعم يقول فوله الشيخ هل ورد في السنة أداء صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة وهل ورد رفع اليدين عند الدعاء في غير قلب الغيث عند الدعاء في فطمة الجمعة الوارد عند الاستسقاء إذا كان في صلاة الجمعة يخطب الإمام ويستسكيه لا حرج أن يرفع يديه ويرفعون أيديهم ويؤمنون على دعائه وأن تحويل الأرض يعني أن يحاول رفع اليمام ويشب أعداد لك وهل أرد رفع اليدين عند الدعاء في غير طلب الغيب في غير خطمة, في خطمة الجمعة في خطمة الجمعة لا لا يرفعون أيديهم للإمام ولا المعموم ولكن إذا دعى الإنسان لنفسه في غير صلاة الجمعة له أن يرفع يديه. يقول الشيخ إذا صلى بين صلاة الاستسقاء يوم الجمعة ثم دع على حول رده وحول معه. لا لا تحول الرده في مصلّى. يقول يصلي صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة ورد. يقول صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة صلاتين يصلي صلاتين. لا لا لم يرد هذا.